بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذا تقديم للمصحف المرتل برواية ورش عن شيخه الإمام نافع في كلمات القرآن المختلف فيها بين ورش وحفص عن شيخه الإمام عاصم بن أبن نجود من طريق الشاطبية وورش هو عثمان بن سعد ابن عبد الله بن سليمان بن إبراهيم وكنيته أبو سعيد ولقبه ورش ولد عام عشرة ومئة من الهجرة بقفط بلد من بلاد صعيد مصر حكم الواحد منها وفرشا لأنه لا يتعدى الحكم أول حرف إلى غيره إلا بدليل أو إشارة ثانيا أن نشير إلى توجيهات مواقع الإعراب تيسيرا لمواضعها حسب رواية ورش أما التلاوة التي نقدمها من أول الفاتحة إلى قوله تعالى في سورة البقرة وكانوا أنفسهم يظلمون الآية سبع الاستعاذة هي طلب الإعاذة من الله تعالى وتكون قبل القراءة ولفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي ثابتة أوائل السور ما عدا أول سورة براءة أما بين السورتين فلورشن البسملة والسكت والوصل ووجه البسملة بين السورتين فلحديث سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مالك يوم الدين قرأ ورش كلمة مالك بحذف الألف بعد الميم فتصير ملك يوم الدين على وزن فقه صفة مشبهة أي قاضي يوم الدين سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب قرأ ورش كلمة يؤمنون بإبدال الهمزة واو ساكنة فتصير الذين يؤمنون ووجهه التسهيل والتخفيث ويقيمون الصلاة قرأ ورش كلمة الصلاة بتغليظ اللام فتصير ويقيمون الصلاة لمجاورتها الصاد المفخمة وهي لغة عند العرب بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قرأ ورش المدين بإشباع المد بقدر ست حركات لأنه مد منفصل للاستعانة على النطق بالهمز محققا وكذلك في المد المتصل وبالآخرة هم يوقنون قرأ ورش كلمة وبالآخرة بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها وتوسط البدل مع ترقيق الراء فتصير وبلا خرتي فوجه النقل التخفيف ووجه التوسط وجود الهمز مع المد ووجه ترقيق الراء لوجود كسر قبلها وهي في إحدى لغات العرب عليهم أأنذرتهم قرأ ورش عليهم أأنذرتهم بضم ميم الجمع ووصلها بواو مدية فتكون مدا منفصلا بقدر ست حركات ولو تركت لبقيت الميم ساكنة وَتَحَرَّكَتْ بِهِ وَكَانَ النَّهْرُ قَدِيًّا رَأَوْا كَطَيْرٍ أَمْ طَائِرًا يَلْنُقُ <تصفيق> رَأَتْ الْعَيْنُ إِذْ هُمْ يكذبون قرأ ورش كلمة يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال فتصير يكذبون مضارع كذب المتعدي بالتضيف السفهاء ألا قرأ ورش كلمة ألا بإبدال الهمزة واوا مفتوحة للتخفيف فتصير السفهاء ولا من أجل التخفيث وإذا أظلم قرأ ورش كلمة أظلم بتفخيم اللام فتصير أظلم لمجاورتها حرف الاستعلاء على كل شيء قرأ ورش كلمة شيء بالتوسط والمد لمراعاة اجتماع الهمز واللين في كلمة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا قرأ ورش كلمتي كثيرا بترقيق الراء فتصير كثيرا لأنها لغة بعض القبائل إني أعلم أعلم قرأ ورش كلمتي إني أعلم بفتحياء الإضافة فتصير إني أعلم والفتح والإسكان فيها لغتان عند العرب هؤلاء إن كنتم قرأ ورش هؤلاء إن كنتم بتسهيل الهمزة الثانية وابدالها حرف مد مشبع وابدالها ياء محضة كل ذلك للتخفيف وجمعا بين اللغات العربية ثم اتخذتم قرأ ورش كلمة اتخذتم بإضغام الذال في التاء فتصير ثم اتخذتم والإضغام والإظهار لغتان عند العرب وظللنا قرأ ورش كلمة وظللنا بتغليظ اللام الأولى فتصير وظللنا لمناسبة الضاء المفخمة هذا وبالله التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام ذلك الكتاب لا ريب أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنف يُذِرْقُمْ لا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَصْفَادِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يُخادِعُونَ الله وََّذينَ أَ مَنُ وَمَا يُخَادِعونَ إَّ أَمفُسَهُ وَمَا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون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 ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم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 ثم منبك من عمي لَا لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَقَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَ الشَّ أَ اللهَّهُ لَذَهَبَ بِسَِهِم وَأَذَ صَارِهِم إِ اللهََّا عَ كُلِشَيْيدِ قَد ي وَالنَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي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 تيدون في الارب اولائك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم An muaatasأħ ya kumsoom na yumiitukumsoom nda yox yiikumsoom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 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ لِرَضِيِّ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يفسد سيدو فيها اسْمَ اَكُلِّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا أَنْبِئُونِي فَقَالَ أُنْبِئُونِي بأسمائها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 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم ويب السماوات والأرض قال فأََّمُ وَإبَ السَّمواتِ وَلَضِ وَأََّمُ مُ بدونونَ وَمكُ تُم تَكتُ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 وقلنا يا آدم اسكنا أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من فَأَزَلَّهُ مَ الشَّييطَانوا عَنهَا فَأَخْْرَجَهُ مَ مِ م كََ فِيهِ وَقُل النَّه بِطُ بَعَّكُمْ لِبَعَِّ النعَدُ وَلَكُبْ فِي لَِّمُسْتَقَ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 بِطُومٍ آجًا وَأَرْقَادِ <تصفيق> التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيامكم قليلا ولا تشتروا باياتي فمن ان قليلا وايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق قَوَانَ انْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ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 يبْـم وَأَنَّهُم إِلَيْهِ رَاجُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي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 شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نج جَيْنَاكُمْ مِنَا Teksting av Nicolai تشكرون واذا تاينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التغواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى تَانَ رَض اللهَّ جَهرَةَ فَأَنْ خَذَتكُ الصصَّعقَةُ وَأَتُم تَظُرُون ثمَُّ بَعَسَّْكُم بَعَِّمَ ووتِكُم ل عََّكُم وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِن طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ